قال كتاب البس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس العريضة فإنهم الذي سووا في الدنيا لم يلبسوا في الآخرة عن حديث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس العريضة ولا تواجه ولا تشرو في أنثى ذاب ولا تقول في سعفيم ولا تأكلوا في سعبها فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة عن البراء بن عزم رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة عمرها أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالغصير ولا بالطوين أو عن البراء بن عزم رضي الله عنه ما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع نانا عن سبع أمرنا بعياذة المريض واتباع الجنازة وتشميت العطيس وإبرار القاسم يقال قال المقسم ونصر المضومي وانصر المظلوم وجابه التاغي وابشئ السلام ونهانا عن عن خواتيم أو عن اتخذتم الذهب وعن شرب بالفضه وعن المياثر وعن القصي وعن نفس الحرير والاستبرق والديباج وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب فكان يجعله في الصوف في باطن كفه اذا لبس فصنع الناس ثم انه فصنع الناس ثم انه جلس فنزعه وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعله في من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنمذ الناس خواتهم وفي لفظ في يده اليمنى وعن ومره الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعين سبابة والوسطى ولمسلمينها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع